Aguz bilAllah min al-Shaytan al-Rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Nun. Wal-Qalam wa-ma yasturun. Ba ant bin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 هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبني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 فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين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 We zijn beproefd. Hij zei: "Hoe zouden ze niet hebben gezegd, hoe luie wa ilena in de kunna toren? Asa robuna, ayubedilena, hoi romina in de ila robina, roribun.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 أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بانغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم